والسماء بذاء وظل ميزان إلا تفضو في الميزان وأصير للوهلة في التسوى لا يفتح ليه لا يفتح ليه لا يفتح ليه لا يفتح ليه والحب ذو العصف الشمس والقمر بخمس باد والنجم والشجر يسجد والسماء أرفع وَتَجَاءُ أَمْرَ الطَّاعَةِ وَالرِّضَا مِنْ زَنَا أَلَّا پو ولا الضوا الضالين لادني في في يا بوذو لان كيوايه الله اكبر